والغير أدرج مبدلاء أن أي أن غير الكساء وصل يهتدون بقوله تعالى ألا لأن ألا عند غير الكساء مشددة ويسجد فعل مضارع وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهذا المصدر بدل من كلمة أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم نعم وتقدير الكلام وزين لهم الشيطان أعمالهم ترك السجود لله هذا تقدير الكلام على قراض غير الكساء وقد كيل مفعولا أي أن بعض العلماء جعل أن لا يسجدوا في قراد غير الكسائي مفعولا به لقوله يهتدون والتقديل فهم لا يهتدون للسجود قوله وإن أبغموا بلا وليس بمقطوع فقل فقف يسجد ولا أي لفظ أن في قراد غير الكسائي مركب من أن المصدرية من أن المصدرية ولا, ولا النافية وأضغمت أن في لا ولم ترسم لها صورة في المصحف وعلى هذا فلا يجوز الوقف إلا على ألا اختبارا أو إطرارا. وفي الوقف الاختياري يكون الوقف على ألا يسجلوا. ثم وصلها بما بعدها لإتمام وصلها بما بعدها لإتمام المعنى. نعم. ألا يسجلوا لله الذي يخرج الخبر. قوله ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني للغامه فازف وتقلع أي قرأ حفص والكساء بتأي الخطب في لا يستجدوا لله الذي يخرج الخلق في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون قرأ حفص الكساب الخطاب تخفون ما تخفون وما تعلنون ويقرأ غيرهم بياء الغيب ويعلم ما يخفون وما يعلنون تمن دونا فاز وثقله أي قرأ حمزة بإدغام نون رفع الفعل في نون الوقاية فيقرأ نونا واحدة مشددة مع المد اللازم ست حركات هكذا وإثبات اللياء في الحالين قال أتمدوني بمال وقرأ باق القراء بنونين قال أتمدونني بمال على قراءة أهل سماء وقرأ الباقون قال أتمدونني بمال نعم وهكذا وأبن كثير يثبت في الحالتين بعدها قال مع السوق ساقيها وسوق همزوا زكا ووجهم بهمز بعده الواو موكلة روى كنبل بهمزة ساكنة في لغ وكشفت عن سأقيها كنبل يروي بإسكان الهمزة عن سأقيها بدلا من آلف وبهمزة ساكنة بدلا من الواو في بسحى بالسؤق والأعناق في سورة صار فاستوى على سؤقه في سورة الفتح وورد عن كنبل وجه للآخر وهو زيادة وغ بعد الهمزة في لغ بالسؤوق والأعناق فاستوى على سؤوقه هكذا يروي قمبل. فلا وجان بالسوق والاعناق او بسوق والاعناق فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه وقرا الباقول عن ساقيها بألف مدية بالسوق والاعناق بواو المدية فاستوى على سوقه بواو المدية في الجميع أما لفظ يوم انشف عن ساق بصورة ن والقلم ولفضي والتفت الساق بالساق في سورة القيامه فلا خلاف في الالفاظ الثلاثه انها بألف مدية لكل القراء هذا قالوا بعد ذلك نقول أن فض مرابعاً ونبيتنه ومع الفنون خاطب شمرذلة. فرحمه الله كتاب الخطاب المضمومه وضم التاء التي هي لام الكلمة فيه لا تبيتنه وأهله. وكتاب الخطاب وضم اللام الثانية فيه ثم لا تقولن. فتكون قراءها كذا لا تبيتنه وأهله ثم لا تقولن لوليهم. على إذن الخطاب من بعض الحاضرين إلى البعض إلى البعض الآخر. نعم وقرأ الباقول لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه إخبارا عن أنفسهم قوله ومع فتح أن الناس ما, بع... ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون نادي حلق قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة فيه واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس ان بفتح همزه ان على نزع الخافت اي بان وكذلك بفتح الهمزه في ان دمرناهم قومهم أنا دَمَّرْنَاهُمْ على تقدير حرف الجر والباقون بكسر الهمزه في الموضعين الناس وإنا على الاستئناف قوله واما يشركون هذه دِنْ قال عاصم وابو عمرو بياء الغيب فيه كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الغيب بتاء قرأ نافع وابن عامر والكوفيون بهمزه وصل وتجديد الدال والف بعدها بل ادارك علمهم بل ادارك والأصل تدارك بمعنى تتابع وقرأ ابن كثير وابو عمرو بهمزه قطر مفتوحة مفتوحة هكذا بل أدرك بل أدرك هكذا يقرأ ابن كثير وابو عمرو بمعنى بلغ وانتهى قبله يذكرون له حلاء اي قرأ هشام وابو عمرو بياء الغيب مع تجديد الذال فيه قليلا ما يذكرون الذي هو قبل الأرض اتدارك في الترتيب وقرأ حفص وحمزة والكسائي بتاع الخطاب وتخليف الذال قليلا ما تذكرون وقرأ نافع ابن كثير وابن الذكوان وشعب بتاع الخطاب وتشديد الذال قليلا ما تذكرون بعده قال بهذه معا تهدي فشل عميا ناصبا وبذيال كل قف وفي الروم شملالا قرأ حمزة في قوله تعالى وما أنت بهالي العمي عن ضلالتهم هنا وفي سورة الروم بتاهم خطاب مفتوحة وسكون الهاء بدون ألف بعدها على أنه فعل مضارع هكذا وما, أن وما أنت تهدي العمي, تهدي العمي هكذا يقرأ حمزة ونصب العمي على أنه محول به ويقف في الموضعين على الهاء تهدي يقرأ الباقون بالباء المكسورة والهاي المفتوحة ولفعلا بهادي وجر العمي على الإضافة وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم في الموضعين ولكنهم يقفون على اليا في سورة النمل بهادي ويقفون بحرف اليا في الروم بهاد إلا أن الكساء يقف على اليا في الموضعين بهادي في سورة النمل والروم لأنه قال وفي الروم شمللة أي يثبت اليا في الروم حمزة والكساء فحمزة يكفت تهدي ويكسالك فبهادي لا وأتوه فقصر وفتح الضم الضم علموه فشل تفعلون الغيب حق الله ولا يقرأ حفص وحم وحمزة بقصر الهمزة وفتح التاء وكل آ وكل أتوه داخلين وكل أتوه, وكل آتوه بقص... بقصر الهمزة وفتح التاء وكل أتوه هكذا أقرأ حفص وحمزة على أنه فعل الماضي وقرأ الباقون بإثبات ألف بعد الهمزة وضم التاء هكذا وكل اتوه داخلين واتو تصير الهمزه مد بدل وكل اتوه داخلين اسم فاعل مضافا للضمير مثل قوله تعالى وكلهم اتيه يوم القيامه فرضا لكن هنا بالواو وكل وكل اتوه قوله تفعلون الغيب حق له ولا اي قرأ ابن كثير وابو عمرو وهشام ب الغيب فيه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون بياء الغيب لابن كثير وأبي عمرو وإشان والباقون يقرؤون بتاء الخطاب إنه خبير بما تفعلون آخر الأبيات يتضمن يآت الإبعافة هكذا ومالي وأوزعني وإني كلاهما يبلوان ليآتوا في قول من بلى إيهاتي الإضافة الواردة في سورة النمل على النحو التالي ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد فتح الياء ابن كثير وعاصم والكساء وعشام وأسكنها غيرهم كلمة أوزعني أوزعني أن أشكرها فتح الياء ورش والبزي وأسكنها غيرهم إني آنست نارا فتح الياء أهل سما وأسكنها غيرهم إني ألقي إلي ليبلغ لي آه أشكر فتح الياء في الكلمتين نافع وحده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 وفي نوريا مع ألف ويائه وثلاث رفوها بعد شكلة قرى حمزة الكسائي براء بياء وراء مفتوحتين وبعد الراء ألف مخصورة بدلا من ونوريا فرعون يصير الفعل ويرى ويرى مع الإمالة وثلاث رفوها بعد شكلة أي ثلاث كلمات مرفوعة بعد لفظ ويرى ويرى فرعون على أنه فاعل مفوح على فاعل ورفع كلمتي هامان وجنودهما لعطفهما على كلمة فرعون فيقرأ حمزة والكساء هكذا ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ويرى فرعون وهامان وجنودهما وقرأ بادة القراء بنون مضمومة وراء مكسورة وهاء مفتوحة ونورياء ونصب لفظ فرعون مفعول به وهامان وجنودهما منصوبان للعطف فتكون القراءه هكذا ونري فرعون وهامان وجرودهما وحزما بضم مع سكون شفا ويصدر ضم وكسر الضم ضاميه انهلا قرأ حمزة الكسائي بضم الحاء وإسكان الذال في ليكون له معدو ليكون لهم عدو ليكون لهم عدوا وحزنا عدو فلقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا بضم الحاء وإسكان الزاي وقرأ الباقون بفتح الحاء والزاي وحازنا ويصدر ضم وكسر الضم ضاميه أنهل قرأ نافع ابن كثير والكوفيون بضم الياء وكسر الدال حتى يصدر الرعاء يصدر من أصدر الفعل الرباعي وقرأ ابو عمرو بن عامر بفتح الياء وضم الدال حتى يصدر من صدر والحمزة والكسائي اشمام الصاد حتى يصدر الع، ولورش ترقيق الراء حتى يصدر يصدر يصدر هكذا لورش ونزيد دلوقتي نض والفتح نل وصحبت كهف وصحبة كهف ضم الرهبي واسكنه في ذبلة. فراء حمزه بضم الجيم لعلي يأتيكم منها بخبر او جدوه هكذا اقرا حمزة أو جذوة وعاصم يقرأ أو جذوة والفتح نل والدليل والفتح نل وقرأ الباقون بكسرها أو جذوة وصحبه كهف ضم الرهن صحبة حمزة وكساء وشعبه وكهف ابن عامر يقراون بضم الراء الرو يقرأ, يقرأ الراء بفتح الراء واسكنه ذبلا اي قرأ ابن عامر والكوفيون بإسكان الهاء فيكون فتكون قراءته غيرهم بتحريك الهاء بالفتح ويتلخص من هذا أن شعبة وحمزة وكسائية وابن عامر يقرؤون بضم الراء سكون الهاء الرهب ويروي حفص الباقي من أصحاب رمز الذال بفتح الراء سكون الهاء الرهب ويقرأ أهل السماء بفتح الراء الهاء الرهب يصدق نرفع جزمه في نصوصه وقل قال موسى وحذف الوا ودخل له قرأ حمزه وعاصم برفع القاف في واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد اي يصدقني يصدقني برفع القاف على الاستئناف أو حال من الضمير فيه فارسله وقرا الباقون بالجزم جواب فارسله فأرسله معي يرد يصدقني بجزم القاف قال وقول قال موسى واحذف الواو دخل قرأ ابن كثير بحذف الواو قبل نظر قال في قوله تعالى وقال موسى ربي أعلم فيقرأ ابن كثير قال موسى بدون واو قبل كلمة قال على الاستئناف وقرأ من بالواو عطفا للجملة على ما قبلها وقال موسى نما نفر بالضم والفتح يرجعون سحران في ساحران فتقبله قرأ عاصم ابن كثير وابو عمرو وابن عامل مضم الياء وفتح الجيم مبنيا للمحول في قوله تعالى وظلوا أنهم إلينا لا يرجعون من أرجع وقرأ نافع وحمزة وانكسائي بفتح الياء وكسر الجيم لا يرجعون مبنيا للفاعل من رجع قوله سحران ثقف ساحران قرأ عاصم وحمزة والكسائي بكسر السين وسكون الحاء بدون ألف في قالوا سحران تظاهر سحراني وقرأ ألسامة ابن عامر المسكت عنهم بفتح السين وبعدها ألف وكسر الحاء قالوا ساحران وقد لفظ الناظم بالقراءتين قال سحران ثقف ساحران ويجبى خليط يعقلون حفظته وفي خصف الفتحين حفظ تنخل قرأت قرأ الراء السبعة إلا نافعا بلياء في قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه يجبى وقرأ نفى بالتاء تجبا إليه ثمرات كل شيء يعقلون حفظته قرأ أبو عمر في أفلا يعقلون وقرأ غيره بالتاء أفلا تعقلون والآية هي وما أتيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون يقرأ أبو عمر أفلا يعقلون وغيره يقرأ أفلا تعقلون بعده وفي خسف الفتحين حفص تنخل أي روى حفص لفتح الخاء والسين في لولا أمن الله علينا لخسف بنا مبنيا للفاعل وهو الله عز وجل وقرأ غيره بضم الخاء وخسر السين لخسف بنا يكون الفعل مبنيا للمفعول ونأجو الفاعل الجار والمجرور فيه لخسف بنا نعم وعندي والثنية وإني أربع لعلي معا ربي ثلاث معي اعتنى وردت في سورة القصص يأتي الإضافة التالية اولا كلمة قال إنما اوتيته على علم عندي أولم يعلم عندي أولم فتح الياء نافع وأبو عمرو قولا واحدا وابن كثير له الخلاف ولكن الخلاف موزع بين الراويين فالبزي له السكون وقنب له الفتح وأسكنها غيرهم ثانيا قوله ذي الثنية مقصود بذي الثنية أي كلمة ستجدني إن شاء الله يعني الاستثناء ذي الثنية أي الاستثناء ستجدني إن شاء الله يفتح الياء نافع وحده ويسكرها غيره فلمة إني وردت في أربعة مواضع إني أهل استنارة إني أهل الله إني أخاف أن يكذبون هذه المواضع الثلاثة فتح الياء فيها أهل سماء لأن الهمزة مفتوحة بعد الياء الموضع الرابع إني أريد أن أنكحك ويفتح لها فيه ونافع وحده لأن بعدها خطة مضمومة ويسكنها غيره رابعا كلمة لعلي وردت في موضعين لعلي يأتيكم لعلي أطلعوا ويفتح لها فيهما أهل سما وابن عامر ويسكنها غيرهم خامسا كلمة ربي وردت في ثلاثة موضع قال عسى ربي أي يهديني وكلمة ربي أعلم وردت في موضعين ويفتح لي في الموضع الثلاث أهل سماء ويسكنها غيرهم. بعدها كلمة معي. فارسله معي لدأ. فارسله معي لدأ. يفتح عصر وحده ويسكنها غيره. بعد ذلك باب فرش حروف ثورة العنكبوت. قال الناظر. يرى صحبة خاطب وحرك ومد في النشأة حقا. وهو حيث ترزله. قرأ شعبه وحمزه والكسائي بتام خطاب في اولم تروا كيف يبرئ الله الخلق اولم تروا وقرا باقي القراء ب الغيب اولم يروا كيف يبرئ الله الخلق قوله وحرك ومد في النشئه حقا وهو حيث تنزل قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتحريك الشين بالفتح والالف بعدها والهمزه بعد الالف فتصير مدا متصلا في لفظ النشأة فتكون عندهم ان حيث ورد في القرآن الكريم وورد في ثلاثة مواضع موضع في سورة العنكبوت هنا وفي وموضع في, سورتي أو موضع في سورة النجم وموضع في سورة الواقعة فيقرأ ابن كثير وأبو عمر النشاء ويقرأ البقول النشأ في المواضع الثلاثة موضع المرفوع حق رواته ونوينه وانصب بينكم عم صندلة قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكساء برفع لغة قال إنما التختم من دون الله أوثانا مودة بينكم مودة بينكم من غير تنوين وبينكم مجرورة بإضافة نعم مضفلين وبعد ذلك قرأ نافع قال عنه ونوينه وانصب بينكم عما صندله أي قرأ نافع ابن عامر رشوبة بنصب لفظ مودة مع تنوينها لقطيع الإضافة ونصب بينكم هكذا قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتا بينكم مودتا بينكم هكذا اقرا نافع وابن عامر وشعب وقرا حفص وحمزه المسكوت عنهما مودتا بينكم بنصب مودتا ولكن من غير تنوين وبينكم مجروره على الاضافه مودتا بينكم لا يدعون نجم الحافظ وموحد هنا ايه من ربه صحبته دلال قرأ عاصم وابو عمرو بياء الغيب كما لفظ به فيه إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء يعلم ما يدعون بياء الغيب وقرا غيرهما بتاع الخطاب إن الله يعلم ما تدعون بعده قال ومحد هنا آية من ربي صحبة بلى قرأ حمزة الكساء وشعب وابن كثير بالإفراد في وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه هذه على قراءه ابن كثير ايه من ربه وقرأ الباقون بجمع آيات من ربه بألف بعد الياء على الجمع وفي ونقول الياء حصن ويرجعون صفن وحرف الروم صفيح للا قرأ نافع وعاصم وحمزة الكسائي بالياء في يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول بالياء لنافع وعاصم وحمزة الكسائي وحمزة والكسائي وقرأ غيرون بالنور ونقول ذوقوا يقول ويرجع... آه. ويرجعون صفون وروى شعر الغيب فيه ثم إلينا يرجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون هكذا يقرأ أو يروي شعر الغيب وقرأ الباقولة بتاع الخطاب ثم إلينا ترجعون وهذا ما نقول الناظب ويرجعون صفون وأما موضع صورة الروم فيقرأه بالياء شعبة وأبو عمر في قوله تعالى ثم إليه يرجعون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون يقرأ بالياء شعبة وأبو عمر وقرأ الباقون بتاء خطاب ثم إليه ترجعون وهذا معنى قول الناظم وحرف الروم صافيح للا قال بعد ذلك وذات ثلاث سكنت بان أن ما أخذ فيه والهمز بالياء شملالا قرأ حمزة والكسيئي بثاء مثلثة أي بثلاث نقاط بعد النون الأولى وياء مفتوحة بعد الواو المخففة هكذا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم، لنثوينهم من ثوى أي أقام وقرأ باقي القراء لنبوي أنهم وهو إما بمعنى اللفظ الأول أو بمعنى لننزل النهم قال وإذا كان ول كما حج جاندا و عبادي أرضي الأيام بهنجله قرأ ابن عامر وأبو عمرو أرش وعاصم بك لام يكفروا بما أتيناهم ولي يتمتعوا. ولي ولي يتمتعوا إما للأمر أو أنها لام كي التي تنصب الف... تنصب الفعل المضارع وقرأ الباقون بإسكان اللام ولي على أنها لام الأمر ثم ذكر الناظم يأتي لإضافة الواردة في سورة العنكبوت فقال وربي عبادي أرضي الياب هنجلة وقال إني مهاجر إلى ربي إنه فتح الياب في لفظ ربي إنه نافع أبو عمر وأسكنها غيرهما يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة أسكن الياب في لفظ يا عبادي الذين أبو عمر وحمزة والكسائي وفتحها غيرهم يعني أبو عمر حمزة سيقرؤون يا عبادي الذين بإسكان الياء وفي النداء حما شاع قال الناظر إن أرضي واسعة فتح الياء ابن عامر وحده وأسكانها غيره فيقرأ ابن عامر إن أرضي واسعة انتهت سورة العنكبوت وننتقل إلى سورة أو إلى فرش حروف سورة الروم قال وعاقبة الثاني سمى وبنونه نذيق زكى للعالمين تسيروا علا قرأ في ابن كثير وابو عمرو المشار إليهم بكلمة سماء بالرفع في قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء عاقبة الذين مرفوعة لأن اسم كان وخبرها كلمة السوء وقرأ الباقورة بالنصب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء خبر كان واسمها كلمة السوء وقيد الكلمة بالموضع الثاني ليخرج الموضعين الأول والثالث في كيف كان عاقبة الذين فمتفق على قراءتهما بالرافة قوله وبنونه نذيق زكا أي روى قنبل بن في ظهر الفساد في البرد والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لنذيقهم هكذا يروي قنبل بن غيره بالياء ليذيقهم أما لظ وليذيقكم من رحمته فمتفق على قراءته بالياء قوله للعالمين اكسروا علاء أي روى حفص بكسر اللام التي قبل المين في إن في ذلك لآيات للعالمين بكسر اللام للعالمين جمع عالم ضد جاهل وقرأ الباقولة بفتح اللام للعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل لياربو خطاب لياربو خطاب ضمة والواو ساكن أتى وجمع آثار كم شرفا على قرأناها بتاء خطاب مضمومة والواو ساكنة في لتربو في أموال الناس لتربو من أربى يربي نعم وقرأ الباقون بيا الغيب مفتوحة وفتح الواو في أموال الناس من ربا الثلاثي بعده قال وجمع آثار كم شرفا على أي قرأ ابن عامر المرمز له بالكاف من كم وحمزة والكسائي المرمز له بالشين من شرفا وحفص المرمز له بالعين من على قرأوا بألف بعد الهمزة وألف بعد الساء فانظر إلى آثاري آثاري على الجم هكذا يقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بدون ألف بعد الهمزة هكذا يقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص فانظر إلى آثار رحمة الله آثار بالجمع وقرأ الباقون بدون ألف هكذا فانظر إلى آثار رحمة الله بدون ألف بعد الحمزة وبدون ألف بعد الثاة على الإفراد وينفع كوفي وفي الطول حسنه قرأ عاصم حمزة والكسائي بياء التذكير فيه فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم لا ينفع. بياء التذكير لعاصم وحمزة والكساء هنا في سورة الروم قال وفي الطول حسنه أي قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي في سورة غافر المشار إلهي بسورة الطول بالياء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لا ينفع وقرأ الباقولة التأنيث في الموضعين فيماد لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم بعد ذلك طرش حروف سورة لقمان قال ورحمة الارفع فائزا ومحصلا أي قرأ حمزة بن في قوله تعالى هدى ورحمة للمحسنين ورحمة للمحسنين عطفا على كلمة هدى على أنها خبر ثاني وقرأ الباقون بالنصب هدى ورحمة للمحسنين عطفا على كلمة هدى على أنها حال من آيات ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصاعد بمد خف إذ شرعه حلى قرى حمزة والكسائي وحفص برفع الذال فيه ويتخذها هزوة وغير حمزة والكسائي وحفص يقرؤون ويتخذها هزوة عطفا على ومن الناس من يشتري لهو الحديث يشتري وقرى حمزة والكسائي وحفص بنصبها عطفا على كلمة ليضل ليضل, ليضل منصوبة فيقرأ حمزة والكساء حص ويتخذها عطفا عليها بعده قال تصاعر بمد خفة إذ شرعوه حلب قرأ ناكا وحمزة والكساء وأبو عمر بألف بعد الصعب وتخفيف العين فيه قوله تعالى ولا تصاعر خدك للناس ولا تصاعر لغة أهل الحجاز وهي لغة أهل الحجاز فقرأ الباقون بحذف الألف وتشدير العين ولا تصاعر خدك وهذه لغة تميم قال وفي نعمة الحرك أي حرك العين وذكر أها اقرأ دادلتها التنثى مذكرة وضمها مضمومة ولا تنوين كل ذلك عن حسن اعتل عن حفص حسن أبو عمرو اعتل نافع فيقرأ حفص أبو عمرو ونافع وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة نعمه جمع نعم وقرأ الباقون وأسبع عليكم نعمة ظاهرة وباطنة نعمة اسم جنس يراد به الجمل ثوبن العلا والبحر القراء القراء السبعة إلا أبو عمرو بن رفه في والبحر يمدده من بعده سبعة أبصر والبحر يمدده على أنه مبتدى أو خبر وقرأ أبو عمرو بالنصبها كذا والبحر يمدده عطفا على اسم إن ولو أنما على اسم أن ولو أنما في الأرض من شجرات الأقلام والبحر يمدّه على قراءة أبي عمرو فرش حروف سورة السجدة قال أخفي سكونه فشل خلق خلقو التحريك حسن تطوله فرأى عمزة بإسكان اليا في فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أخفي فعل مضارع مسند لضمير المتكلم مبنيا للمعلوم وقرأ الباقون بفتح الياء أخفي لهم مبنيا للمجهود <تصفيق> خلقه التحريك وحسن تطول أي قرأ نافع والقوفيون بتحريك اللام بالفتح في قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه خلقه على أنه فعل ماض وقرأ الباقون بسكون اللام الذي أحسن كل شيء خلقه على أنه بدل اجتمال من لفظ كل أي أحسن خلق كل شيء لما صبروا فكسر وخفف شذا قرأ حمزة الكسائي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا بكسر اللام وتخفيف الميم على أنها